هذه الرواية من أنا عند ظن عبدي هذه رواية تبين أمرا غيبيا معرفيا وهي تبين أن الله سبحانه يقدر للعبد ما ظن هذا الظهور الأول لا أقول هذا مقصود النبي صلى الله عليه وآله هذا الذي يبدو عندما يقرأ الإنسان الرواية وأنتم هكذا فهمتم عندما يقرأ الإنسان هذه الرواية يبدو له لأول وهل أن الله سبحانه يقدر للعبد ما ظن العبد أن الله يقدره له فإن ظن العبد أن الله يقدر له الخير فإن الله يقدر له الخير وإن ظن العبد أن الله يقدر له الشر فإن الله يقدر له الشر هكذا يظهر من هذه الرواية لأول واحدة ولكن ينبغي التأمل في مسألة مهمة هنا وهي مفتاح البحث لما كانت هذه المسألة مسألة معرفية وهي تتحدث عن أمر غيبي وهو فعل الله سبحانه وتعالى وهذه الرواية تتحدث عن القدر والقضاء فهذا يجعلنا ننقل الكلام إلى كيفية القضاء والقدر وأقسامه القضاء والقدر على قسمين قضاء منجز وقضاء معلق القضاء المنجز مثل الرزق الذي يطلبك يموت رجل في شرق الأرض لا تعرفه ثم يقال هذا الرجل أخوك من الرضاعة وليس له وارث غيرك ويعطونك أمواله الطائلة فهذا رزق غير محتسب هذا رزق يطلبك لا تطلبه فهذا قضاء منجز غير معلق على فعل من أفعال العبد نفسه أو فعل غيره ويوجد قضاء وقدر معلق على فعل العبد مثل قضاءك أن تؤدي صلاتك هذا قدر من الله سبحانه وقضاء فإن الله سبحانه لو لم يقضي لك أن تؤدي صلاتك لن تتمكن من تأديتها ولكن هذا القدر معلق على إرادتك أنت لك أن لا تريد تأدية الصلاة فلا تؤديها ولذلك تثاب إذا أديتها وتعاقب إذا لم تؤديها مع أن كل ذلك بقضاء الله سبحانه ولو أن الله سبحانه أراد أن لا تصلي لا أغمي عليك وبقيت بلا تكليف لو أن الله سبحانه أرادك أن لا تصلي لسلب منك القدرة فبقيت عاجزا عن تحريك شيء من أطرافك لو أن الله سبحانه أرادك أن لا تصلي لا شغلك بشاغلٍ فإذا الله سبحانه قادر على أن يسلب عنك القدرة على الصلاة إذا قدر لك أن لا تصلي فهو قادر على ذلك وإذا صليت فاعلم أنك إنما صليت بقدر الله سبحانه وبتمكينه لك ولكن هذا التمكين معلق على إرادتك الرزق أيضا كذلك يوجد رزق أنت تطلبه إذا بينا أن الرزق على قسمين والقدر على قسمين قدر منجز يطلبك وقدر معلق تطلبه نأتي إلى الخير والشر نجد أن الخير والشر لا يخرج عن هذين إما خير يطلبك أو خير تطلبه الخير الذي يطلبك مثل الرزق الذي لا يحتسب مثل أن يموت رجل في الصين مثلا وأنت وارثه وأنت لم تكن تحتسب هذا والخير الذي تطلبه أنت مثل أن تذهب لزيارة الحسين عليه السلام أو تسعى لتأدية الصلاة أو تسعى لكسب رزقا فهذا خير أنت طلبته وكذلك الحال بالنسبة إلى الشر فإن الشر منه شر يطلبك ومنه شر أنت تطلبه الشر الذي يطلبك هو الذي مثلا يحدث نتيجة اختلال وظيفي في بعض أعضاء جسدك من غير أن يكون لك دخل ويد في هذا القدر مثل الطرابات التي تحصل لنبض القلب أو ارتفاع ضغط الدم الذي لا يكون العبد مسؤولا عنها أو أمثال ذلك أو أمثال ذلك. فإذن هذا شر يطلبك ويوجد شر أنت تطلبه مثل كثير من حوادث السيارات التي يكون الإنسان هو المسؤول عن وقوعها يعني أن يكون هو المتسبب فيها فإن هذا شر طلبه الإنسان إذن ما معنى أن الله سبحانه عند حسن ظن عبده أو عند ظن عبده به لا يمكن أن نحمل هذه الرواية على ما يطلبه العبد من الخير والشر فيقول العبد مثلا أنا لا أصلي لم لأني عند ظن بالله فإذا ظننت بالله أنه لن يمكنني من الصلاة فهو لن يمكنني من الصلاة أو أني سوف آتي بالعمل الكذائي وإن كان يتسبب مثلا في إزهاق نفسي لم لأني عند لأن الله عند ظني به وأنا أظن به أنه ينجيني مثلا مع أن الأمارات والشواهد تدل على عدم النجات في هذا الأمر ليس للمرء أن يقول إني إن الله عند ظني به في هذا القدر الذي أطلبه وإنما هذا الحديث ناظر إلى القدر الذي يطلبني القدر الذي أطلبه يجب علي السعي له من واجبي أن أسعى لتحصيل الخير الذي يحصل بالطلب من واجبي أن أسعى للفرار من الشر الذي يمكن الفرار منه وأما الخير والشر اللذان يطلباني مثل وقوع المطر مثلا هذا خير يطلبك أو كون المطر غزيرا بحد مضر أو مجيء العواصف والأترب والغبار هذا شر يطلبك هل هذا يتبع ظن العبد الجواب لا يمكن أن يقال إنه طول المطر خير يتبع ظن العبد بالله سبحانه فإذا ظننت قلت إن الله سوف يهطل المطر هذه الليلة فيهطل المطر ليس الأمر هكذا فإننا نرى بالوجدان أن حياة الإنسان فإن حياة الإنسان مليئة بالخير والشر اللذان يطلبان. وهما لا يتبعان ظنه بالله تبارك وتعالى وكذلك مجيء الريح والأتربة والمسر غبار وأمثال ذلك والحر الشديد القاتل والبرد القاتل فإن هذا لا يتبع ظن الإنسان إذن هذه الرواية إلى أي شيء تنظر إلى الخير والشر الذي أطلبه أنا ليس الأمر كذلك الخير والشر الذي أطلبه من وظيفتي أن أسعى لتحصيل الخير ومن وظيفتي أن أثر من الشر فهذا القسم غير مقصود هل هي ناظرة هل هذه الرواية ناظرة إلى الخير والشر الذي يطلبني الذي لا يتبع إرادتي الجواب كلا فإننا نشاهد بالعيان أن الخير والشر من هذا القسم لا يتبع ظن العبد بربه ولو كان يتبع ظن العبد بربه للزم من ذلك التناقض فإذا ظن عبد مثلاً أن الله سبحانه سوف يهطل المطر على بلاد هجر هذه الليلة وظن عبد آخر بالله سبحانه أنه لن يهطل المطر على بلاد هجر فيلزم من ذلك التناقض يعني أن يحصله طول المطر وأن لا يحصله طول المطر واجتماع النقيضين محال وقل أن يوجد يعني مورد لا يرتبط فيه إرادتان أو ظنان لعبدين إذن ما الذي بقي نقول إن القسم الثاني من الخير والشر الذين يطلبانك هذا القسم أيضا على قسمين قسم عام يشمل العبد وغيره وقسم يخص العبد القسم العام مثل المثال الذي ذكرنا مثل هطول المطر ومثل مجيء الرياح وهبوب الرياح واشتداد الحار واشتداد البرد فإن هذه أمور عامة لا تخص العبد بنفسه وهناك أمور تخص العبد بنفسه مثل أن يوفق الإنسان للطاعة العبد الذي ينام ويظن بربه أنه يسهل له الاستيقاظ لصلاة الليل مثلا فإن هذا من ظن العبد بالله في القسم الثاني من الخير والشر يعني في القسم الذي لا يكون معلقا على إرادة العبد في القسم الذي يطلب العبد دون القسم الذي يطلبه العبد وكذلك بالنسبة إلى تحصيل الدواء الخاص أو تحصيل الرزق الخاص كأن يسعى الإنسان لكسب رزق في طريق ما مثلا ويكون ظنه بالله سبحانه أن يسهل له الرزق في هذا الطريق فإذا هذا هو المشمول بهذه الرواية ليس المشمول الخير الذي تطلبه والشر الذي تطلبه بل هذا من وظيفتك أنت ليس المقصود الخير العام والشر العام بل الخير الخاص والشر الخاص الذين يطلبانك هذا هو الذي يقتضيه هذا التحليل ولكن ما هو المقصود بهذا الجواب إن هذه المسألة لما كانت مسألة معرفية فنحن لا نستطيع أن نجزم بأن مقصود رسول الله صلى الله عليه وآله من الحديث هو هذا المعنى وإنما نقول لعل المقصود الخير الخاص والشر الخاص اللذان يطلبانك والله العالم